اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه